بُونَهُ اذِلَّة على المؤمنين عزَّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم